ومن يعمل مثقال ذرة شر يره في هاتين الآيتين مبحثان أحدهما في معنى من لعمومه والآخر في صيغة يعمل أما الأول فهو مطروق في جميع كتب التفسير على حد قولهم من لعموم المسلم والكافر مع أن الكافر لا يرى من عمل الخير شيئا لقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وفي حق المسلم قد لا يرى كل ما عمل من شر لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال وقد بحث الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بتوسع في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب بما يغني عن إراده هنا أما المبحث الثاني قال فلم أر من تناوله بالبحث وهو في صيغة يعمل لأنها صيغة مضارع وتلك صيغة للحال والاستقبال والمقام في هذا السياق في قوله يومئذ يصدر الناس اشتاتا وهو يوم البعث وليس هناك مجال للعمل وكان مقتضى السياق أن يقال فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى ولكن الصيغة هنا صيغة مضارع والمقام ليس مقام عمل لكن في السياق ما يدل على أن المراد بعمل مثقال ذرة أي من الصنفين مما كان من قبل ذلك لقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فهم إنما يروا في ذلك اليوم أعمالهم التي عملوها من قبل فتكون صيغة المبارع هنا من باب الالتفات حيث كان السياق اولا من أول السورة في معرض الإخبار عن المستقبل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها في ذلك اليوم الآتي تحدث أخبارها وفي ذلك اليوم الآتي يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم التي عملوها من قبل كما في قول الله جل وعلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ثم جاء الالتفات بمخاطبتهم على سبيل التنبيه والتحذير فمن يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة شرا يره في الآخرة ومثقال الذرة قيل هي النملة الصغيرة كما قال الشاعر من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر والإتب قال في القاموس الإتب بالكسر والمئتبة كمكنسة برد يشق فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كمين وقيل هي الهباء التي ترى في أشعة الشمس وكلاهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي زيادة إضاح لكيفية الوزن في سورة القارعة إن شاء الله تعالى ولعل ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمعرفتهم لصغرها لأن الله جل وعلا عمم العمل في قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ايا كان هو مثقال ذرة أو مثاقيل القناطير وقد جاء النص صريحا بذلك في قول الله تعالى وما يعزب عن ربك مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وهنا تنبيهان الأول من ناحيه الأصول وهو أن النص على مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فلا يمنع رؤية مثاقيل الجبال بل هي أولى واحرى وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلحاق بنفي الفارق وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به وقد يكون مساويا له فمن الأول هذه الآية ومثلها قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ومن المساوي قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأكله بنفي الفارق وهو مساوي للأكل في عموم الإتلاف عليه وهو عند الشافعي رحمه الله ما يسمى القياس في معنى الأصل أي النص التنبيه الثاني في قوله جل وعلا وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك رد على بعض المتكلمين في العصر الحاضر والمسمى بعصر الذرة إذ قالوا لقد عد القرآن الذرة أصغر شيء وأنها لا تقبل التقسيم كما يقول المناطقة إنها الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام وجاء العلم الحديث ففتت الذرة وجعل لها أجزاء ووجه الرد على تلك المقالة الجديدة على آيات من كتاب الله هو النص الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا في كتاب فمعلوم ذلك ومثبت عند الله جل وعلا في كتاب ما هو أصغر من الذرة ولا حد لهذا الأصغر بأي نسبة يكون فهو شامل لتفجير الذرة ولأجزائها مهما صغرت تلك الأجزاء سبحان الله ما أعظم شأنه وصدق الله إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى وبهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الزلزلة وتكون لقاءاتنا بعده في تفسير سورة العاديات إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته